هاء الكناية وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته وألقه آل, آل والقصر حمل كيتقه يتقه وامدود ججر وسكن به ويرضه جاء القصر حم والإشباع بجلا ويأته أتى يوسر وبالقصر طف وأرجه بن وأشبع الجد وفي الكل فانقل وفي يده قصر طول وبنتر زقانه وها أهله قبل مكث الكسر في